تقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله كذب لا يفلحون متاعون في الدنيا ثم إلينا مودعهم ثم نزقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون